Bismillahirrahmanirrahim. Tayyaran latawan dayawarat ehsvali <Sessizlik> qaltani quna la sham la Sar birazini, bir oğlata daya vara peşvazini, kalta la rege sar Lar geçtirdi kan dalevet ber nadan, nargesini sevett başad nabend ujmenan, ve firmesi rejewett Ba permeci rejalen, terbirola tatava. Daya var ya peşvaziyi alçan Larık ister da zanım da ya sözet, bir adam be bir de lazıak ota nurah Delmek utanmadan, deryalat hatıvar daya veya La reka star firazi, Maden yel la serla şeyhini num tam aşkan ranjina, Asıbaha i şeyhin num tam aşkan ranjina. أسوي بهاري جناح يا فوز من نال الشهادة صديقا تمحى الذنوب إذا الدماء تقطروا وإذا الزهور تعطرات بعبرها يسكن وتعطروا وَحَاصِلُ الطَّيْرِ الْهُنَاءِ مَسْكَانُهَا أَرْوَاحُهُمْ فِيهَا تَعِيشُ وَتَعْمُرُ وَلَهُمْ مَا نَازِلُ فِي الْجِنَانِ وَصُحْبَةُ الْمُثَنَّى وَمَعِينُ خَيْرَاتٍ يَزِيدُ وَلاَ يَفْنَى وَلَهُمْ مِنَ الْحُورِ الْحِسَانِ رِضْوَانُهُمْ وَسَيَشْفَعُونَ إِن يُحْصَرُوا ما مسهم موت ولا في فتنة بالقبر لا لن أو يقفروا ما ما تمنى لشهادة مخلصا سيروا إلى تلك الحياة وشمروا إن الذين تقطعت أوصلهم في الله شوتوا بالحديد وسمعوا وتمشى طادون العظام لحماهم وعلى المفارق في الروس تنشروا يرجون لو كانوا أشاد تألوما لما يروا تلك المكار متنشروا وإذا الإله دعوا وقال سلسنوا ما يشتهون ليكرموا لي قالوا نريد العودة للدنيا لكي نلقى الشهادة في الوقى ونكرر فانضوا بجد من مجد همة وتذكروا ساح الجهاد تذكروا إخوانكم شاد سروج مطيئ كبولوا شادت والنجائب ضمروا وتذكروا أهل الجزيرة إخوة تركوا النعيم إلى الجهاد وغدا غدا ترقوا النساء وأهلهم وديارهم عندى وقت تحم الصعاب وك الضوع واسال فلول الرس كي كيف صمد هدهم واسال همو كيف المعاقل دمروا من مصر ساروا والجزائر انجبت وسواهم من كل قطر قد ساروا, ساروا يبنون بإيمان وصدق عزبة احرارها ساهوا ولم يتققروا واذكر بنا داوة في ديني وشبشا مثل الاشاوى صور قد شمره منهم قضى نحبا ومنهم نظر ما بدلوا وارهم ما غيروا واهدي إلى تلك المعاقل دعوة وإلى الذين تجهزوا ليغادروا شدوا الرحال إلى الجهاد عساهم أن تقتلوا في الله أو أن تصروا وعساكم أن ترهبوا أعدادا فالقدس تبكي واليهود تجسر وتجهزوا يا إخوتي لعدومكم وتسلحوا بالحق لا تتأخروا قموا لحيي على الجهاد فإنهم عزم إذا ما نستجيب ونفر صلعوا له شهيد لجانيته أي شهيد لكي أَفْوَاجَ عَنَيْتْ بَخْشِي لَرْيْ إِسْلَامَ عَنَيْتْ بَخْشِي صُلَّوْلَةُ شهيد شَهِيد صُلَّوْلَةُ شهيد شَهِيد كَتَرْمِي بِي رَوزٍ KABONI KHWENİ TO DEHİ ZBUNE NAMINI KATERDİ PİROS DOWA KHUYDAN MİNİ KABONI KHWENİ TO DEHİ ZBUNE NAMINI DEMİ TO KHARCHI GISHDAT ASEINI PACHI URASTİ RİBA ZAKAT لَبُوءِ مَادَسَ الْمِنِّ صَلَوَةً أَيِّ شَهِيْ صَلَوَةً أَيِّ شهيد